وَالْخَلَ وَالْ بغَالَ وَالحَم للتَركَبُ وَزينًا وَيَخْلقُ مَا ل تَلَمُون وَلَ اللهَّ قَصتُ تَبينِ وَمِنهَا الجائِد وَلَ شَ أَلَهَدَكُم أَجمَين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 إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يؤمنون إنه لا يحب المستكبرين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 قَادَمَ كَمَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا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 الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون بَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَطِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ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 كذلك فعل الذين مِنْ قبلهم فهل على الرسل إلا البلاو المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاهود فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عَلَيْهِ الضلالة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 بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فِيهِ وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون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 أَلَ يَوَوْ إِنا مَا فََقَ الله مِ شَيتَفَ أظلالُ يتَفَّ أظِلالُ عَ المين والالشَّن إِِ سُجد لللانِ وَهُم دخِون ولله يسجد مَا في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة, والملائكة وهم لا يستكبرون يَخَافُونَ ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون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 ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَدْخُلُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ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 إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث وذب لبنا خالصا مِنْ بَأْنٍ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِرًا بِالشَّارِبِينَ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعض علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواه أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أَزْواجِكُ بَنينَ وَحَبَدَ فَو وَرَزَقَكُم مِنَ الطباد أَقَ بِبَطِل يؤمنِنونَ وَابِنعَّةِ الل يهُم يَكفُون وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ الَّهِ مَا لاَا يَبِّقُ لَم رِزقَم مِنَ السَّمواتِ وَدْأَرْضِش أيأَ وَلَا يَستَقون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 ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون فضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه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 إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمها لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافكار لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن فِي ذَلِكَ لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جنود الأنعام بيوتا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 ثُمَّ لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْذَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُقْطَفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا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 وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً وبشرى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 وَأَوْفُ بِعَْدِ اللهَّهِ إذَا عَهَُم وَلَا تَم قُدُأَيمَان بعدَ تَوكيدِهَا وَقَدجَ عَكُم الله عَلَْكُم كَفِيلَ إَِّ اللهَّه يَعلم مَا تَفعللون وَلَا تَكُ كََّ نَفَضوَت َزْلَهَا مِن بَعْقُوةٍ أَنكَ سَ تَتَّخِذونَ أَمََكُم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 وَلَا تَتَّشِذُأَمَا نَكُمْ دَخَلًَا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَم بعددَ سُبوتِهَا فَتَزِلَّ فَدَم بعددَ سُبوتِهَا وَتَذوقُ السّ أَ بِمَا فَدَتُم مع سَبيل اللَّهِ وَلَكُم ذاابُ النَّوِيم وَلَا تَشْتَرُوا بِعْدِ اللَّهِ ثمَمَنًا قَللَ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 بنْعَامِل صَالِ حَمِّ زَكَرٍ أَوُْثَوَومُؤمنِنُبلَل نُحًاَّو حيا قَب فَل نُحِيًاَّ حياتأَطَيّبَ تَ وَلَلَجزًا النم أَجَهُ وَلَ جزًاَّمْ أَجرون بأَحْسَنِ مَا كانوا يَععمللون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 وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ ۚ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُل نَّزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا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 كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يؤلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغذاك يَسْقِيها رِزْقها رَوْضًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِنِعْمِ اللَّهِ فَكَفَرَتْ بِنِعْمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَ قَدجَ أَْ رَتُون مِنهُم فَكَذَّبُ فَأَقَذَوم العزابُ وَهُم ظَالِمُون فَكُلُ مَِّا رَزَقَكُم اللهَّهُ حَلَلَ طَيّبًا وَشْكُروا نِحْمَتَ وَشكُرون نِحمةَ اللهَّ إِ كُتُ إهُ تَعبُدُون إِ ماَا حََّ مَا عَلَكُم المَيتَةَ وََّم وَلَحمَخِ ذيرِ وَماءُهَِّ لِغير النهِبِ فمَنْ يبضُ الرَّ غَيرَ بَِ وَلَا عَادِ فَإِن اللهَّ غَفُون رحيم ولا تقولوا لما تعصف الفتنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولن معذاب امين وعلى الذين هاذوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وبه ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون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 إن إبراهيم كان أمة قالثا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم.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 إنما جعل الثبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يفكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون